فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة أكل ضلالة في النار وبعده عن ام قيس بنت محصن الاسديه انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بما فنضحه ولم يغسله الحديث كانت اخر مساله معنا طلبة العلم وهي مساله هل يجوز العدول عن تطهير فول الصبي بالماء إلى الجفاف ونحو كما لو كان الجفاف طبيعيا أو كان الجفاف فعلا قلت الراجح هو عدم العدول عن طهاره الماء لأن طهارة الماء هي الطهارة الأصلية وتانيا لأن غيرها لا يقوم مقامها إلا بدليل كما أخبر في دلك النعلين. ثالثا لأن المنصوص عليه في جملة أحاديث بول الصبي وهي ستة أحاديث الماء والأولى والأولى قصر الحكم على مورد النص رابعا ولان الجفاف لا يكون طهرا الا على شرط وهو فقد طهاره الماء وعدم استطاعته رابعا ولا خامسا وإن كان الأصل زوال العين النجسه لكن هذا الأصل مقيد بأن الأصل في تطهير الماء سادسا اما قاعده الجفاف طهر فموردها عند جفاف محل النجاسه وفقده سابعا وان القول بوجوب بوجوب الطهاره المائيه ها هنا هو الاحوط والابرا للذمه ثامنا لان الجفاف لا يذهب بهذه باثر هذه النجاسه وقد تبقى لها رائحه بخلاف الماء فانه اطهر تاسعا لمفارقه طهاره الارض عن طهاره الثوب عاشرا لان المنصوص عليه في طهارة النجاسات في الجملة والغالب هو الماء دون غيره يبقى هذه عشرة وجوه يتبين بها أن الراجح هو وجوب صب الماء على هذه النجاسة وعدم العدول عن ذلك وعدم العدول عن ذلك كما لو أنه قففها أو قفت بفعله أما إذا قفت من غير فعل منه فنقول هذه طهارة لكن الأصل أنه يبادر إلى ماذا إلى تطهيرها لان الرواية فبال فدع بماء فنضحه كما سياد المسألة رقم كم السادسة قوله قولها رضي الله عنه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح فذهب ابن حزم فذهب ابن حزم <تصفيق> الى عموم النضح او الى النضح في عموم بول الذكر في عموم بول الذكر من غير تفريق إن غير تفريق بين الرضيع وغير ابن حزم قال إن أي ذكر ما لم يبلغ أي غلام ما لم يبلغ فبوله يطهر بماذا بالنضح لم يعتبر ابن حزم بهذا القيد الذي في الروايات بابن الله لم يأكل الطعام طب لماذا لم يعتبر بهذا القيد قلت واستدل على هذا ابتداء أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الغلام كما في حديث ابي استمح أو حديث علي والغلام مسمى للذكر ما لم يبلغ حتى لو ناهز الحلم يسمى ايه ها غلاما لما قال الله تعالى لزكريا إن نبشرك بغلام هذه بشرة مركبة كيف مركبة فايس هو لم يبشر بالولد فقط نما بشروا بأن الولد سوف, إيه؟ سوف يكبر وتراه غلاما شابا ياسر فكانت بشرة مركبة أن قال له إن نبشرك بغلام ما لوش إن نبشرك بابن إنه لو قال له إن نبشرك بابن لعاش زكريا عليه السلام ماذا متوجسا خائفا أن يسبق به ماذا أجله فلا يدرك الاستمتاع بهذا الولد ولكن لما قال له بغلام أعطى بشرى أخرى ظني من أنه إيه سيكبر وسوف يراه شابا وهذا سر في أن الله تعالى قال فبشرناه باسحاق ومن وراء إسحاقه لأنه لو قالوا فبشرناه باسحاق وتكث طب هي في السن قد تقول ايه ومن يعيش لهذا الولد حتى ايه يكبر وحتى يراه وهذا مما ايه يؤلمه يؤلم الانسان انه لا يستمتع بهذا الولد فلما قال لها من وراء يثق يعقوب اعطاها بشره اخرى بان هذا الولد ايه سيكبر سيكبر فقال ابن حزم ان كلمه غلام تطلق على من على الذكر عموما بل هي أغلب في الإطلاق اللغوي على من شرف الحلم لأن كلمة غلام مأخذة لغة منين من الغلمة ويقال الغلمة ويقال الغلمة والغلمة, والغلمة هي فوران ليه؟ يعني اقتراب موعد بلوغ, اقتراب بلوغ فإبن حزمي اولا أعمل ماذا أعمل الظاهر أعمل دلالة ظاهر الويات ثانيا وان وأن المراه قالت لم ياكل الطعام ليس هذا على سبيل التقييد نمع لماذا من باب الابن اجب رجل من باب الخبر كما لو قلت كما لو قلت دخل فلان يلبس القميص الابيض هل تعتبر ذلك تقييدا ان كل من دخل مسجد لازم يلبس الخميس الابيض هذا خبر هي قالت بغلام او بابن لم ياكل الطعام هي لا تعني هذا قيدا انما تخبر بأن الابن الذي دخل به على النبي عليه الصلاه والسلام ليس إيه؟ اجب رجل انه لم يبلغ اكل الطعام هذا خبر ليس قيدا واضح ثالثا وانه قد صح في هذا الباب ما يقارب سته احاديث او سبعه كما سياتي يعني بيان سبع لم ياتي فيها في خمسه منها بل في سته منها التقييد التقييد بأنه لم يأكل الطعام ولو كان خيدا لنص عليه هذا ليس كلام ابن حزم خلبان إنما نحن الآن على طريق شيخ الثامب تيمين نستدل لمن للمخالف والاستدلال المخالف هذا شيء طيب فيها أنك رجل منصف منصف من نفسك كما أن في الاستدلال المخالف من ماذا من التجرد من المذهبية والايه والتقليد فانت الان متجرد من الدليل من المسألة ولا أو او من التقليد فتحضر ادله الفريق وتنتصر له ما امكن وتستحضر ادله الفريق الثاني وتنتصر له ما امكن ثم تقوم بعمليه الايه واضح فان في التقليد من التعسف مع الدليل الايه المخالف يعني ممكن يضعفهم غير ما يكون هناك ايه سبب الاضعاف عشان هو ايه دراسي فكره مسبقه ايه الفكرة الفكره ان كذا يجوز يبقى اي دليل بعدم الجواز هيعمل فيه ها هيكسر فاحنا الان من باب الانتصار للمخالف وفعلا هذا وجه قوي دي ادله تعتبر قوي اول شيء ان الحديث قال غلام ولفظه غلام في الاطلاق اللي هو تطلق على مين علم تصدق على الصغير والكبير بل تصدق على الشيخ كمان كما بكى موسى فقال أبكي أن غلاما بعث بعث بعدي وأمته أكثر من أمته وصف النبي عليه الصلاة والسلام هنا بماذا بالغلمة لماذا قيل لسببين لصغر سني بالنسبة لغير من الأنبياء الأنبياء السابقين عليه كانوا يعيشون ماذا أعمارا مديدة 140 و200 وكذا فهو بالنسبه ليموزه يعد ماذا صغيرا في السن بالنسبه له لما قال أعمار عمره بين الستين والسبعين 70 هذا في معنى ان أعمار هذه الام ليست كأعمار ايه غير من الام أعمار غيرها من الام كانت ايه ذلك تجد ان في من حكم الفراعنه حكمها كم سنه في ملك اسمه بيبي هكذا اسمه بيبي حكم الفراعنه 96 سنه ورمسيس الثاني حكم مصر كم سنة؟ حوالي ستين سنة وفعلا قلت حتى أكتر من ستين سنة وصل لعجوف سبعين سنة. بنشوف عمره وكذا عملت زاي. فإذا لما قال غلام إشارا إلى صغره سن، أخيل إنه غلام إشارا إلى ماذا؟ إلى بركة الله هذه الأمة في ماذا؟ في أن سالها هي مبارك لها فين؟ أن سالها وكسرت نسله قال أمته أكثر من أمتي فهناك هناك علاقة بين الغلمة وكسرة النسل من بركة الله في نسل هذه الأمة لذلك أنظر الأمة المحمدية فعلًا مبارك فين؟ في في أن جدا ليست كسائر له الأمة فالشاهد ان هذا أول دليل عند ابن حزم اثنين أن ابن حزم قال إن المرأة لما قالت لم يأكل الطعام ليس هذا قيدا إنما هذا إيه اخبار والاخبار لا يصلح إيه؟ قيدا كما لو قلت الآن دخل فلان المسجد يلبس القميص الأبيض هل هذا قيد على كل من دخل ولا هذا خبر لكن لو قلت لا يدخل أحد مسجدا إلا وهو يلبس القميص الأبيض ترى هذا إيه قيدا فمن حزم يقول ما عنديش قيد أنا عندي روايات تقول يغسل من بولي الغلام يعني إيش غلام كل غلام حتى ولو كان قريبا منه ناهز الحلم يبقى ابن حزم عنده نطق لبول الغلام مطلقا ليه لقوله غلام ولفظه غلام تعم ان قولها لم ياكل الطعام ليس على من باب التقييد انما هو من باب الاخبار ثالثا هذا حق يومك اليوم هذا حديث الصبي ثالثا أنا ابن حزم قال عندنا سبع تديدة كم منها ليس فيها ذكر هذا هذا القيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك قيدا في مثل غسل بول الغلام أو نطح بول الغلام لإيه؟ لتعين بيانه للأمة بيانا لحيث ماذا لا يفوت عليهم هذا البيان لأنه من المرتعب تعبدي واضح هذا الوجه الثالث. عند ابن حزم ال القول الرابع من ان مبنى المساله عنده تعبدي وهي المفارقه بين الذكر والانثى والمفارقه تقتضي عدم التسويه بينهما من غير اعتبار الاكل او عدم هذه اربعه تدل لابن حزم لقوله بان بول الذكر ماذا ينضح مطلقا من غير اعتبار لسن قلت اما قول الجمهور من اعتبار قيد الرضاع وذلك لما صح من حديث علي رضي الله عنه والحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وقال حسن كما اخرجه ابو داود وابن خزيمه والحاكم وصححه كما اخرجه ابو داود وابن خزيمه والحاكم وصححه ووافق الزاهدي قلت اخرج ابن ماجه كذلك قال الحافظ اسناده صحيح الا انه اختلف في رفعه ووقفه الا انه اختلف في وك فيه ورفعه وفي وصله وارساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدار قطني من قول عليه الصلاه والسلام بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل قلت وقوله الرضيع صفة للغلام بما تصلح تقييدا للموصوف بما تكون تقييدا للموصوف بها فلا ينضح بول الغلام الا على شرط ما ورد في الحديث الرضيع ابا هذا اول دليل ايه عنده الدليل الثاني هو حديث الباب وفيه نص على تخصيص النطح بالرضيع لوصف المرأة له لم يبلغ أن يأكل الطعام ولابد لقولي هذا من معنى وإلا لكان كلامها إيه لغوة هذه إيه قيمة هذا الخبر ألم أقول لك مرت سيارة من أمام الباب هذا الخبر له قيمة ها طب لو قلته لكم يبه هذا لغ صحيح يبه هذا إيه هذا من اللغ لكن لو قلت مرت سيارة العلامة الإمام فلان فلان أو الشيخ هذا الخبر له قيمة إذ الشيخ كان في منطقتنا يعطي درسا فهذا الدرس كل اسبوع ولا جاء هذه مرة فقط ولا كذا تبخير جاء إلى هنا هذا الخبر له هو قيمة هنا طيب لما قالت لم يبلغ أن يأكل الطعام يبقى لابد لهذا الخبر منين من معنى وإلا لكان إخباره إيه لغوة صح ولا لا وإلا لكان إخباره إيه لغون إن الأصل في كلامه إنه كلامه له هو معنى لما قالت بابن الله كلمة ابن لها معنى انه ماذا ليس انسى لان كلمه ابن لا تطبق على الزكر صحيح اثنين قولها صغير ثم فسر الصغير هذا بماذا لم ياكل اليه طعام يبدا قيد اليه للصغير واضح قولها فاجلسه في حجر قولها فاجلسه في حجر معنى عشان كان يحنكه كما في اللواتي أقرأ عند السيدة عائشة كان يؤتى بالصبيان فاجلسهم في حجره فيحنكهم فبال على ثوبه كيب هذا له معنى إيه هو حكم بماء هذا له معنى أن الأصل في التطهير له الماء والفاء لها معنى ولم يغسله لم يغسله له معنى إني لو قالت وسكت لحمل بعض الناس النطح على على الغسل لكن لما قالت ولم يغسله يبى ها هنا ايه؟ على حقيقته على ظاهر اللي تغسل. واضح يبقى اذا قولوها لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام لابد له من من معنى قلت وهذا المعنى هو تقييد تقييد الحكم بكونه لم يأكل الطعام يقوي هذا ان قولها لم ياكل الطعام من جهه الاعراب جملته جمله صفه والصفه والصفه تقييد للموصوف يبقى هذا الدليل رقم كم ثاني دليل الثالث ان قولهم الغلام في الاطلاق في الاطلاق يطلق على من على الوليد الرضية دلالة قولي عليه الصلاة والسلام على فكرة طلب العلم هذا الكلام عزيز ونادر جدا يعني تجد هذه المسألة فعلا في غير ختاب ولكن من غيره هذا التفصيل ومن غير هذا الرد ومن غير هذا الجواب ومن غير استخراج جزء الحكم فانتبه لما أقول فإذن لما نأتي إلى ثالثة ان لفظة الغلام لما ترد في لغة الشرع في الإطلاق تعني من تعني الرضيع الوليد إلا أن تأتي قرينة إلا أن تأتي قرينة بحمل على ما فوق ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن في ولا يحمل. ولا يحمل على غير هذا المعنى إلا بقرينة رابعا أن قتاده وهو الراوي أن قتاد وهو الراوي والمتقرر أن الراوي أعلم بمرويه من غيره قال هذا ما لم يطعم هذا ما لم يطعم فإن طعم غسلا جميعا يبقى هذا الدليل الرابع واضح يا طلبة العلم طيب عشان ننتقل الى الراجح لابد من ذكر فائده وهذه الفائده تشاركون معي هل هناك علاقه بين البول وما ياكل الانسان ولا لا ها ها لا شك ليه لا شك اجاباتنا مجانيه هكذا ها ما عندنا اجابات مجانيه هنا درس الغرامه غرامه الوقت غرامه التعب غرامه الجواب غرامة المجيب من البيوت غرامة النفقه انا بس اريد ان اسال هل هناك علاقه بين الاكل والبول ولا لا طب اثبت لي بالدليل قول يا دكتوره معروفه اني إن علميا ان هذه الفضلات التي تخرج من البول ونحوه هي ايه هي اصلا نف... نفايات الطعام ومتخلفه ادل ذلك على وجود علاقة غير ماهو دا فعلا دا من مقرر طبيا ذاك المام البخاري لما جاء مرضى وعرضوا بوله على بعض الأطباء قال لهم مثل هذا لا يأتدم يعني دا ما بيأكلش ايه دا ما بيأكلش طبيق الراجل دا ما بيأكلش فقال له نعم صدقت منذ كذا وكذا لم أتدم قال لأن ماهو يشبه ماء أساقفة النصارى لأن أساقفة النصارى مكانوين يأتدمون بسبب الزهد الطعام المعروف اللي هي الرهبن لأن الرهبنة مش ترك التدوك كان من الرهبنة ترك الطعام كمان يعني أسر عن بعض الرهبنة أنه ظل عمره يأكل الكرم بفقد يأكل أوراق الكرم عمره كل وعلى فكرة الأسف مصر دايما لها تاريخ في البدع أكبر ثلاث رهابنا وهم الذين اخترعوا نظام الرهابنا في العالم مين مصريون مصريون السلاسة أنظني وبولا وأعظلني الثالث مقار ولا أدري ان كان مقار بالقاف ولا ايه؟ بالكاف والمخرجان متقاربان طيب ماشي ما احنا معك ما احنا انا بقول ما هذا نعم لا آه. لا احنا متفقين على انه اخل نجس لكن خفة النجاسة رجع الى ماذا الى الطعام ومعروف ان الطعام اثر على هذا المسأل نعم بس احنا متفقون على النجاسة كان هابن الكلم في قضيتي لما كانوا يأكلون جميعا طعاما في الغالب واحدا صار لبولهم حكم واحد واضح طيب قلت فائدة ولما كان البول متخلف الطعام ولما كان البول متخلف الطعام كان حكمه متعلقا بالطعام فلذا لما أكل الغلام الجارية شيئا واحدا أو طعم شيئا واحدا طضى ذلك طضى ذلك التسوية وعدم المفارقة أما في حال الرضاع فرجعنا إلى أصل التفريق بينهما قلت وعليه يترجح المذهب الثاني أي على المذهب الأول رجح المذهب الثاني مذهب الجمهور على مذهب ابن حزم وذلك بالمرجحات الآتية لأن الأصل التسوي بين الذكر والانثى وعدم التفريخ إلا بنص ثانيا تقييد المطلق وقد جاء المقيد صريحا قوية ثالثا وأن هذا هو الأقرب إلى قاعدة الاحتياط والمبالغة في أمر البول والنجاسة رابعا لأنه لا موجب للتفريقها هنا بين بول بين بول كل ذكر وكل انثى خامسا لان لفظه غلام التي استدل بها ابن حزم هي لفظه مشكله بل تشمل حتى الشيخ الكبير في كلام بعض العرب ومنه قول موسى ومنه قول موسى عليه الصلاه والسلام ابكي ان غلاما بعث بعدي وامته يعني اكثر من امتي سابعا وقوله لم ياكل الطعام ليس خبرا اذ لقيمتها لهذا الخبر اذ قيمة لهذا الخبر في الحكم وإلا لأصبح لغون سابعا أن كل الروايات التي فيها نطح النبي صلى الله عليه وسلم سابعا أن كل الروايات التي فيها نطح النبي صلى الله عليه وسلم الصبي جاء تقييد ذلك بالرضيع كقول السيده عائشه يؤتى بالصبيان يعني فيبرك عليهم ويحنكهم او قول ام, حس أم, أم, قيس, أم قيس لم يبلغ ان ياكل الطعام والثالثا بال الحسن يعني في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قلت سامنا ولا يبول في حجري هكذا إلا الرضيع الصغير الذي يحمل ولا يمكن تصور ذلك من الكبير الذي ناهز الحلم تاسعا والتفريق ها هنا راجع إلى أمر تعبدي وليس لهذا الأصل وليس لعموم هذا الاصل من مفارقه الذكر الانثى وإلا لوجب تفريق بين من بين بول المرأة وبول الرجل عاشرا والأصل عدم التفريق بين بول وبول لعموم الحكم بالنجاسة بل ولشدة النجاسة إلا ما خص الدليل والاقرب الى التخصيص والأقرب إلى التخصيص هو تقييده تقييده بالذكر الرضيع طيب يا طلبه العلم هكذا نقول قد انتهينا من مساله الايه من مساله ماذا السادسه تحت هذا الحديث وننتقل سريعا معلش أمن اليوم اعطوني الوقت حتى ننهي مسائل هذا الحديث الفوائد العامة وهي قريبا من سلسين فائدة علشان إن شاء الله تعالى يكون بكرة أول حصه لنا في درس أو في حديث أنس بن مالك جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد ما حديث عشر هو, هو حديث طيب نقول فائدة الأولى قول الراوي عن عائشه ام المؤمنين قوله وعن عائشه ام المؤمنين قلت فيه الادب مع مع السيده عائشه رضي الله عنها من قوله ام المؤمنين تادبا وتشريفا مما تعين من توقير أزواجه بتوقيره صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا يشهد لهذا ما علمنا في الصلاة أن نقول ماذا اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين الفائدة الثانية وفي رواية مسلم قوله وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت يعني في رواية مسلم فيه فائدة من إطلاق من إطلاق لفظة زوج على المرء وهو مسمى مشترك للرجل والمراه يقال للرجل زوج ويقال للمراه زوج فليس فيه تانيس او فاستغفر الله وكذا قوله وكذا مسمى عروس فهو مسمى مشترك للرجل والمراه من غير تأنيس وهذا فيه معنى حسن ان حقيقه الزوجيه ها حقيقة الزوجية هي المشاركة المشاركة في الوجدان والمشاعر وكل شيء حتى يكون شيئا واحدا الفائدة الثالثة قولها بابن قولها رضي الله عنها بابن والابن هو مسمى علم على الذكر لا تشترك فيه الانثى وان كانت تشترك في مسمى الولد ونصوها على الابن ها هنا لتقييد حكم النضح بماذا ها بالذكر دون الانثى قولها رضي الله عنها سيد رقم كم الرابعة قولها رضي الله عنها سيد الرابع لها لها في تعيين هذا الابن بأنه ابن أم قيس وليس الحسين كما ادعى وليس الحسين كما ادعى بعض اهل العلم ولعله ولدها الذي مات صغيرا وفيه القصه المشهوره القصه اللي هي سبق هيك بيانها لما قالت لا تغسله بماء بارد فيموت فقال ما قالت طال عمرها ما قالت طال عمرها فعلا طال عمرها وعمرت طويلا قولها صغير يعني لم يبلغ وقد يقال لم ياكل الطعام كما جاء تقييده بانه لم ياكل الطعام بما دل على معدم بما دل على مفارقه على مفارقه الحكم في حق من اكل ماذا من اكل الطعام صحيح إذا أكل الطعام الحكم يفارد الفائد رقم كم السادسه قولها لم يأكل الطعام قولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام وفي بعض روايات لم يبلغ أن يأكل الطعام وفي الجمع بين الروايتين يعني أنه لم يأكل الطعام بفعله وكسبه وعمله ذلك لأن بناء الفعلين ها هنا للفاعل إذن فلا يعدم فلا يعدم ان يكون قد اطعم شيئا من غير غلبة لان النافية ها هنا ليس على اطلاقه بقرينة الحال وللوجه الاعرابي وللوجه الاعرابي لجمله لم ياكل الطعام انها جمله حال والحال يتغير يعني ايه الكلام اللي انا بقوله قول ولم ياكل الطعام ليس فيه نفيا لعدم اكله مطلقا لأن في الروايه الثانيه لم يبلغ أن يأكل الطعام بناء الفعلين لماذا؟ للفاعل يعني لم يأكل بكسب منه ولذا في حديث المرأة الغامدية لما أرادت أن تثبت له اتطام الطفل كيف أثبتته؟ جاء وهو يمسك بماذا؟ يأكل يبقى صار يأكل بماذا؟ بفعله وبكسبه إذن لا يعدم أن يكون هذا الطفل ماذا؟ يطعم فيكون نفيها هنا للغالب لغلبة الفعل عليه أنه لم يأكل غالبا وإن كان لا يعدم أن يأكل بقرينة بقرينتين اثنتين قرينة الحال إيه قرينة الحال نحن نرى الحالة في الطفل الرضيع اليوم أنه لا يعدم أنه ماذا أنه يأكل عندنا في بلادنا مثلا يصنعون له البطاطس بطريقة مخصوصه يمكن أنه يستسغها ويطعمها صحيح ويصنعون له بعض إيه بعض الفواكه تضرب بطريقة معينة بحيث انها تصبح كاليه كالسائل فيطعمها هذا موجود يبقى لا يعدم ان يكون طاعما قرينه قرينة الحال قرينة الثانية ان جملة لم يبلغ الطعام لها وجه اعرابي اخر فلو جعلنا بابن الله صغير معرفا او معروفا يبقى الجمله هنا جملة حال ان الجمل بعد المعارف أحوال. ولو جعلناه مجهولا يبقى الجمله جملته ففي وجه اعراب ان الجمله هنا جمله حال طب الفرق بين الحال والصفه الصفه لا تفارق الموصوف لكن الحال يفارق يبقى لم ياكل الطعام هذا الحال هيفارقه انه حين اا ياكل قولها قولها رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اولا من عدم ذكره باسمه وسانيا من الصلاة والسلام عليه ولذا أرشدنا فقال قولوا عبد الله ورسوله وقال تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وذكر رب العالمين وذكر رب العالمين في زم بني إسرائيل وغيرهم من الأمم ما كانوا ما كانوا يدعون نبيهم أو أنبياءهم لماذا؟ باسمائهم قالوا يا موسى كمثل قوله قالوا يا موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجر قولها رضي الله عنها فأجلسه في حجر هذه الفائدة رقم كم؟ سامنة فقط قلت في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصغار وحنوه عليهم ورحمته ولهذا اشتد على الرجل لما قال لي عشرة من الولد وما قبلت أحدهم لي عشرة من الولد وما قبلت أحدهم فقال من لا يرحم لا يرحم ففي إشارة إلى أن من أسباب النزول رحمة الله تعالى بعباده هي رحمة بمن رحمة بالصغار. قولوا رضي الله عنها فبال على ثوبه في احتمال مثل هذا من الصغار. ولا يعتبر بمثل هذه المفسده لانها لا تنفق وثانيا باعتبار المصلحه من الرحمه والحنو عليهم قلت ولا يخفى ما في هذه المصلحه من استقامة من استقامة نفسية الطفل وخروجه سليما مستقيما فعلا لو فتشت في بعض الناس اللي بيخرجوا معقدين وتبتدي العقد دي بقى تظهر عليه حتى لو صار داعية تظهر عليه العقد دي إذا نشأ نشأ شديدة يبتدي كافر هو داعية لانه لم ينشا النشاه له السويه وفعلا النشاه طلبة طلبه العلم تؤثر تاثيرا جديدا في مساله استقامة نفسية له الانسان واضح يعني مسترى رجلا يعني اذا عاشر امراه يضربها ويعنفها هتلاقي البيئه التي نشا فيها كانت كذلك لا هي كانت كذلك فعقد الطفولة كلها فين بتطفح على الإنسان فين في كبري وفي سنه خاصة إن لم يحاول الانسان أن يتخلص من هذه العقد فالطفل لو نشأ في الصغر يعني أخذ حظه من اللعب من الضحك من الرحمة بيتنشأ نفسيته ماذا؟ قيمة سنة تبستين نظر إلى المجتمع نظره إيه أيضا سنة تنشأ نشأ شديدة نشأ صعبة تلاقي نظرته للمجتمع سودوي يخرج ناقما على المجتمع يعني أحد أسبابنا شدة هتلر دي ونقمته على البشرية وانتقامه منها اقرأ قصة هتلر طبيرا وهذه قصة صعبة جدا يعني أولا لا يكاد يعرف أبوه ورب يتيما وأم التي كانت تحن عليه ماتت في سن إيه في سن صغيرة بسبب طبيب يهودي وإخواته تفرقوا ما بين النمسا وألمانيا وبعدين الحياة العسكرية كمان اشوف كل دخل لا ينشأ ايه إنسانا يكاد يكون معقدا فالنشأة بتؤثر تأثيرا قوي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعطي الطفولة حقها منين من اللعب من الضحك لأن هي الأعمار مقسمه تقسيم العمر موجود في سنوات للعب يغلب فيها اللعب في سنوات تجد أن غلبت الجد فيها على, على اللعب في سنوات يكاد يكون فيها الجد مام. في سنوات يبدأ الإنسان يعود إلى سن إلى الراحة وكذا في سنوات تجد فعلا الناس بعدما يطلع على المعاش ويتخلصوا من الحياة بيميل إلى, جا... إلى ماذا إلى حتة أنه يضحك إلى حفظ الضحف وكذا لي صديقها وكنت يعني بعض إخوانا في نقاشية لماذا هو يحب الضحف رجل عاش في مهنة خمسة وسلسين سنة وهي مهنة تستدعي ماذا الشدة والحزم والقو فخرج منها فلا بد أن يعود إلى ماذا إلى الحياة الطبيعية الإنسانية نتأمل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصيح حقهم في الرحمة والحنان والود لماذا إنه لا بد أن يأخذوا حظهم من هذا لتنشأ نفسيتهم ماذا مستقيمة فعلا مستقيمة فعلا ودي مسألة مهمة جدا طيب فين كنا طلبه العلم فبال على ثوب قولوا فدعا بماء فدعا بماء قلت فيه وجوب المبادرة وجوب المبادرة إلى تطهير النجاسات، كما دل عليه حرف الفاء الذي يفيد السرعة والتعقيب، وهذا راجع إلى أصل شرعي، وهذا راجع إلى أصل شرعي عام، فاستبقوا الخيرات. قوله بماء قولها رضي الله عنها بماء في عشر فيه ان الاصل في تطهير النجاسات هو الماء فليعدل عن غيره فليعدل عنه الى غيره من الماء عاد لما جعل للماء هذه الصفه دون غيره من قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور وعليه فلا يجوز تطهير النجسات بالمائعات لأن صفة الماء فيها غائبة وهي الصفة التي ينبني عليها التطهير قوله رضي الله عنها فنضحه فنضحه فيه تخفيف تخفيف الشارع ويسر الشريعة من عدم الشدة والتضييق لما اكتفى بالنطح خلافا لما أخذ الله به امما سابقه خلافا لما أخذ الله به أمما سابقة في تطهير النجاسات من قرضها بالمقاريد من قرضها بالمقاريد الفائدة الثانية عشر الثالثة عشر رضي الله عنها ولم يغسله ولم يغسله في زيادة بيان من الراوي من دفع ما يتوهم ويكون من سوء الفهم وشدة الاحتياط في الشريعة وشدة الاحتياط في الرواية حتى لا يحمل النطحة هنا على معنى الغسل وقولها لم يغسلوا تاكيدا على ما سبق من النضح شبههنا حسن الكلام والبلاغ انتبه خاصه اللي بيصعد منكم المنبر يبعد عن الالفاظ المشكله والالفاظ اليه المحتمله ويجتهد ما امكن الى ماذا في استعمال الالفاظ اليه الواضح الصريح حتى لا يشكل على من على الناس وليكن شعارك فوق المنبر الضعيف هو السيد هي للقاعدة الضعيف ايه انت لا تخطف الشيخ ابن باز والشيخ ابن باز رحمه الله غني عن ماذا عن خطب كثيرين من عليكم سافر واضح دلت قاني بعض الشباب ليه خطبة عرفات تهلة ليه ابني هو بيخطب للعلماء العلماء عرفين الكلام اللي اللي بيقوله غالبا لكن هو بيخطب بمين والقعدة بتقول اقتدي بإيه بأضعفه فالمبدأ فوق المنبر الضعيف هو ليه هو السيد لأن بعض يخونا بيطلع المنبر تأخذه جلاله اللغة وجلالة البلاغة والنح في خضم تلك الأحداث مش عارف المدلئين من كذا وبيبقى بيخطب في من يالأمش يا أخي ما يصلح هذا فالمهم يعني هذا ما يجب قال لا تقولوا راعنا ايه الايه دي بقيت لي عشان تقول لنا الألفاظ الصريحة غير غير المحتملة ولا المشكلة فهنا من زيادة بيانها رضي الله عنه قالت ولم يغسلوا حتى لا تبقى لفظة فنضحه ماذا مشكلة لنا محتملة في الغسل فهي ردت المحتمل بقولها ولم وتاكيدا على الصريح الواضح من قوله ولم يغسله ذلك عبء لان بعض الدعاء ورطة والتهمه والتهمه جت منين ها بسبب لفظه ماذا لفظه مشكل خاصه اللي فيهم متربصون لكن لو الانسان نيته صافيه حيرد الايه حيرد المشكل الى ماذا إلا الواضح والصريح صحيح زي ما جم بعض الطلبة بشغبه على شغل لل لل للعلامه الالباني عبارات محتملة يعني شغبه على شغله عبارة تقول كذا، قال صحيح الالباني قال حقا ان العبارة مجهد ومشكل ولكن شيخ الإسلام أبعد الناس عن التشبيه فهو القائل المؤول يعبد كذا والمني وال... والمشبه يعبد صنما المؤول يعبد عدما المؤول يعني أعمى والمشبه أعشى أو العكس المؤول أعشى والمشبه أعمى ثم أخذ إيه يبين لهم فقال لهم ماذا تفعلون لو وجدتم آية من المتشابه قال نوزه إلى المحكم قال كذلك كلام شيخ الإسلام المتشابه ورد لماذا إلى المحكم واضح خاصة مع وجود اولئك المتربصين الذين لم تصفوا إيه؟ نفوسهم ولا نياتهم وهذا ما يشغل به على كثير من الدعاء يبقى الرجل قال عبارة كده وفد بالك مشكلات بص تلاقي سبحان الله الدنيا قائمة زي ما قال بعضهم لا يوجد سلطان شرعي مثلا أو لا يوجد خليفة شرعي لك هو ده بينكر مش عارف كده هو ما بينكر هو بينكر وجود خليفة ايه خليفة عام لكن هو لا يعني هذا أنه لا ينكر إمامه ولا ينكر ولي أمره في دولته ولا ينكر رئيسه هو بتكلم عنه بدليل من سياقه كلامه يقول عن ماذا عن الخلافة وضياع الخلاف. وفعلا عقد المسلمين متى انفرط لما ضاعت الخلافة وذلك كان أول اثر أول من اثار ضياع الخلافة واحتلال ماذا فلسطين لأن أول ما سقطت خلاف العثمانية بعدها على طول اللي حصل إنك بد بد تتوالى لإن الأعداء أدركوا إن سقوط الإِخْلِيِّف للمسلمين هيؤدي الى تمزق دولة الإِخْلِيِّف الإسلام لكن الرجل يدين يدين بالسمع والطاعة لرئيس ماذا لرئيس البلاد وولي أمره لكن هو بيتكلم عن ان ما فيش خليفة خليفة عام يجمع الأمة تحت سلطانه واحد ونحن جميعا نقر بهذا كل واحد منا لا هو لي امر يطيعه ويسمع له لكن ما في ولي امر لعموم المسلمين طيب ناتي الى المساله الرابعه عشره قول السيده عائشه قولها رضي الله عنها بصبي لم تعين السيدة عائشة قوله رضي الله عنه بصبيل لم تعين السيدة عائشة لأنه لا فائدة من التعيين ولأن عموم الحكم يمنع تعيينه ولأن عموم الحكم يمنع تعيينه حتى لا يتوهم حتى لا يتوهم تخصيصه بتعيينه يبقى سيد عيشة لماذا لم تعين هذا الصبي حتى لا يتوهم أحد للحكم خاص بمن بهذا الصبي واضح قولها فأتبعه إياه قولها فأتبعه إياه في عناية النبي صلى الله عليه وسلم في عناية النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة النجاسات وتتبع موضع النجاسة وهنا فائدة عارضة ماذا لو فقد موضع النجاسة لم يعين ماذا لو فقد هل يغسل السوب كله ولا يعذر ويسقط عنه حكم غسل النجاسة بفقد موضعها كما لو اتصل موضع البلل بموضع بلل آخر يعني الطفل بلع عليه وما بيعطوه الماء الماء وقع فتحير الآن هل هذا موضع البول ولا هل هذا موضع الماء المسألة قد لا تكون عمليه لكنها عملية هنا في عقلك ماذا تفعل فيما لو جاهد الإنسان موضع النجاسة طيب ما انت قلت لي ماذا يفعل الآن يعني يسقط عنه طيب انت محمود. يعمل غلبة الظن يعمل غلبة الظن كشم ماذا الرائحة كالاعتبار بالمكان فإذا فات عليه المكان واتصل بغير غسل المحل كله احتياطا لأن الأمر في باب النجاسه هو ماذا الاحتياط طيب الفائدة الخامسة عشر السادسة عشر قلت فائدة فيما لو جاهل موضع النجاسه عمل على ما يغلب عليه ظن عمل بما يغلب عليه ظن وأخذ بالاحتيار من غسل المحل كله الفائدة الخامسة عشر ان المكان ده يشم رائحته ويقدر يعرف ان كان ده بول ولا تحكيم القرائم الوقت الوقت بالله ماشي إيه؟ ينضح المحل كله ينضح لان ده بول غلام الفائده السادسة عشر قوله قوله ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من تفريق بين بول الذكر وبول الانثى في صفة تطهيره وهذا راجع وهذا راجع إلى مفارقة بول الذكر لبول الانثى يعني في الصفة الكيميائية وهذا مما يعد معجزة ودليلا من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام الفائدة السادسة عشرة السابعة عشرة فيه أن أم الفضل بنت لبابة قالت أعطني سوبك والبس سوبا غيره والبس سوبا غيره فقال صلى الله عليه وسلم إنما ينضح من بول الغلام. ففيه الأغذ بالأيسر وعدم التكلف والتجديد الفائدة السامنة عشر قول السيدة عائشه رضي الله عنه كان يؤتى كان يؤتى بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويحنكهم في استحباب حمل الصبيان إلى أهل الصلاح للدعاء لهم ولتحنيكهم الفائدة تاسعة عشر قولها رضي الله عنها فلم يزد فلم يزد على ان نضح الماء بمفهوم الخطاب يدل على استحباب المبالغة على استحباب المبالغة في تطهير النجاسات سوى بول الصبيان وبخاصة البول لأن نجاسته نجاسته شديدة الفائدة العشرون قوله صلى الله عليه وسلم ينضح يغسل في أن مبنى أن مبنى مسائل تطهير النجاسات على التعبد والسمع والطاعه وأنه لا مدخل للعقل فيها بما لم يعلل بما لم يعلل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحكم الفائده ال والعشرون فيه التبرك به صلى الله عليه وسلم حال حياته وقصر الحكم على شخصي وذلك لإجماع الصحابة على ترك التبرك بالزوات مع وجود المقتضى له وأنه لم يرد دليل شرعي وأنه لم يرد دليل شرعي أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التبرك وأن اختصاصه بذلك يدل على عدم جواز قياس الصالحين عليه ولا يفوت ما في ذلك من سد الزريعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دون ذلك كي لا تكون زريعة للشر والكوفة، وعليه فقد غلط من قاص عليه. إذا هذه مسألة تبرك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان أصل مجيئهم بالصديان له لأجل أن يبرك ويدعو, ويدعو له، ويدعو لهم. فبعضه للعلم عمم الحكم. وجعله حكما عاما من جواز التبرك بمن بزوات الصالحين جميعا فنقول لا لان الصحابه لم يرد عنهم التبرك بغير شخص اختصاصه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى للنبي وحده والاختصاص مانع القياس ثالثا إن هذه زريعه للشرك لو اننا تبركنا بمن بالصالحين يكون ذلك زريعه لماذا للشرك رابعا أن الصحابة لم يثبت عنهم أنهم تبركوا بغير من شخص النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم بما دل على امتناع قريان هذا الحكم في غيره في حق غيره هذه الفائدة رقم كم؟ الفائدة الثانية والعشرون قول السيدة عائشة رضي الله عنها فيبرك عليهم، يعني يدعو بالبركة لهم، وهذا فيه تقصيص الدعاء بالبركة للصغار والصبيان، لكونه أعم الدعاء الذي يشمل عموم الخير. كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأخيه بالبركه قولوا رضي الله عنه ذي الفائدة الثالثة والعشرون يعني أفضل الدعاء يكون الاستبيان هو الدعاء بالبركه لأن السيدة عيشة قال تبرك عليه وهذا معنى التخصيص أنت تخص بهذا النوع من الدعاء لكن لا ينتفي أن تدعو له بغيره لكن أفضل الدعاء للصبيان هو الدعاء بله طيب الفيدركم كم؟ قولها فيبرك عليهم يعني يقول تبارك الله أحسن خالقين تبارك الله أحسن خالقين وهذا فيه استحباب التبريك عند رؤية الصغار دفعا للحسد لأن العين تسرع إليهم لأن العين تسرع إليهم بخلاف ما لو رأى ذلك من نفسه وولده قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله دي مسألة غائبة عن كثير منكم من راى شيئا يعجبه من غيره ما يقولش ما شاء الله يقول تبارك الله أحسن الخالقين كما قال على ما يقتل أحدكم أخاه من راى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك لكن إذا رأى شيئا طيبا من نفسه وولدي قال ايه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفائدة رقم كم الرابعة والعشرون. قولوا رضي الله عنها فيحنيكم والتحنيك من سنن المولود ويكون بمضغ التمرات وأغزريقها. إذلك فم الطفل وقد جوزه نفر من أهل العلم بغير التمرات كما لو حنكه بالعسل أو نحو اعتبارا بمعنى العبادة ومنهم من خصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد شيئا ما لأن التحنيك هو نوع من أنواع التبريب ولا يجوز التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم نعم من أهل العلم من قال إن تحنق ده إيه؟ تبريك والتبريك لا يجوز إلا من شخص من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعيد لا لا لا وأنا كنت ذكرت أجوبة كثيرة جدا أرجع إلى مذكرات أحكام المولود واضح الفائدة رقم كم الخامسة والعشرون فيه فأتبعه إياه وفي رواية فنضحه وفي رواية فرشه قليل الماء لا يحمل قليل النجاح بما يدل على أن القلة معتبرة والكسره في حمل النجاسة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبس ويتأكد هذا إذا كان المنجس خفيف النجاسة الفائدة السادسة والعشرون فنضحه ولم يغسله فيه أن النجاسة متفاوتة فيه أن النجاسة متفاوتة ما بين خفيف النجاسة كبول الرضيع والمز وما بين شديد النجاسة كدم الحيض لما شدد في صفة ماذا طهارتي وما بين بين كالبول وإن كان أقرب إلى شدة النجاسة. الفائده الثامنه والعشرون قولها فبال على ثوبه اي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن رد معناه يعني الى ثوب الصغير يرد هذا أن الهاء تعود في اللغة إلى أقرب مسكور وأنه في الروايات الأخرى أو في الأحديث الأخرى دعته, دعته أم الفضل إلى خلع سوبي لتغسله الفائدة التاسعة والعشرون سامنة في فائدة في تخفيف الشارع في طهارة بول الرضيع والراجح أن العلة تعبديه لأن هذا هو الأصل في باب الطهارات والنجسات او اما ان يكون معللا بمفارقة بمفارقة بول بول الرضيع للقارية في الصفة الكيميائية اما التعليل بولع اما التعليل بولع حمله فبعي. أو التعليل بأصل الخلقة ففيه نظر والراجح ما سبقا والله تعالى ذو الفضل العظيم بهذا انتهت مسائلنا تحت هذا الحديث إلى 28 مسألة وفائدة عامة من بعد ست مسائل فقهية ولله تعالى الحمد والمنى والفضل ولذلك والقادر عليه واجمعنا الله تعالى في قائم في الغد إذن الله تعالى مع حديث أنس بن مالك هو حديث الأعرابي إن شاء الله تعالى الذي بال في المسجد وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب ما بقي من الوقت يكفي النصول إلى مسجد الهدي المحمدي إن شاء الله تعالى وهذا آخر درس اليوم هناك أسباب دعتني إلى أن نذهب إلى هناك هذا اليوم وذلك لم نذهب في الاسبوع الماضي والذهاب اليوم فيه شيء من الحتم كما فيه شيء ايضا من ردي يعني بعض الشائعة والمقالات الجائرة وإن شاء الله تعالى نذهب إلى هناك ومعنا اليوم درس مهم إن شاء الله تعالى وَصَلِّ لَهُمْ مَعَ لَنَا بِنَى مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ